ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم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 نصيبا مفروضا واذا حضر القسمه اول القربى واليتاما والمساكين فرزقوهم منه وقلو لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتق الله فليتق الله وليقولوا قولا سديدا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 ثمَُّ يتُبُونَ مِنْ قَيب ثمَُّ يتُبونَ مِن قَربِ سَأُل إِكَ يتُوبُ اللَّهُ عَلَيهِم وَكَانَ اللهَّهُ عَليمًا حَكِيمَا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 أُكُم مِن النِسَاءِ إِللاا مَا قَدِسَلَف إِهُ كََ فَاحِشَةَ وَنَقَلْتَم وَسَ أَسَبِيلا حُرِّمَ عَلَكُم أَُّا تُكُم وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعََّ تُكُم وَخَا تُكُم أُذُنَتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ, وبنات الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي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 وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمِنَّ مَن رَكَتَ أَيْمَانَكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ نَبِئَ إِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ حُصَنَاتٍ اَيَامَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَنَّاكَ إِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحيم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 بِماَا فَلَّلَ اللهَّهُ بَعضَهُم مالَ بَعْض وَ بِمَا فَقُ مِنْ أَمواالِهِم تَ الصَّالِحَاتُ قتَةٌ حافِضاتُ للِغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهَّ وَلا ت تَخَافونَ نُشزَهَُّفَعبُونَّ وَجون فيِي المَضادِع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 وَكَانَ اللَّهُ بِهِم عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِكَ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَاجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَ إِذِي وَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا يا أيها الذين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 أَوْ لَمَسْتُمْ نِسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا آتَيْتُمْ مَنَآةً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا قَيِّمًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تضلوا السبيل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 أَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكَ النَّعِيمِ فَرِحِينَ بِهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَمِنْهُم مُّصَدِّعُونَ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَسْكِرًا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 فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم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 مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وكفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا او هافروا جميعا وان منكم لمن ليبق ان فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي قال قد انعم الله ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة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 وما لكم لا تقاتلون في سبيل اللَّهِ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك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 جزاؤ جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه ولعنه واعد له عذابا عظيما يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لا استمعمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان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 لَكَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ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 فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا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 فقد احتمل بهتان فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهن طائفه منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء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 اين يدعون من دونه الا اناث وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اظن انهم فليبتكن اذان الانعام ولا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 وَتَغونَ حِزادَهُم العزَّ فإِن العِززَّةَ لللههِ جع وَقدنَ الزَّرَ عَلَيكُم في الكتابِ أن إذَا سَمحتةُم آيات اللهه يُكْفَروا بِهَا وَيُسْتَهْزَاءُ بهِهَا فَلاَا تقدُ معهُ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 وَإِن كَان للِكافِرينَ نَصيب قالوا أَلَمْ نَسَْحو عَلَيكُم وَلَمنعكُم مِن المُؤمنِنين فَلَّهُ يَحكُ بينَينكُم يَوومَ الْ القِيامَ وَلََ جعَ اللههُ للِكافِرينَ عَ المُؤمنِينَ سَبِيلَ إِن المنَافقينَ يُخادِعونَ الله وَهُو خادِرُهُم.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 إن تُبْدُوا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوهُ اَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ اَوْ تَصُدُّوا عَنْ سَبِيلٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ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 فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا آرنا الله جهرة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 وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِالنَّبِيِّ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا تَظْهَرُ الْمِنْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كثيرا.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 وَالْمُقمِين الصَّةَ وَْمُؤْتونَ الزَّكَةَ وَالْمُؤمنِنونَ بالِاللَّهِ وَْيَومِآخِ ألائِكَ سَنُؤتِهِمْ أَجرَ النومَا إِا أَوْ حَنَ إلَيْكَ كَمَا أَو حَين إ نح وََّبِّينَ مِنْ ضَهْدِ وَ حَين إ إبرهمَ وَإسماعِلَ وَإِسحاق يعقوبَ وَأَسباقِ وَحيسَ وَعس وَأَوبَ وَيونُ شَوهونَ وَسلَم وَآتَنا دودَ زَبور وَرسر قَدِقَ صَصْنهُم مِنْ قبل وَرُسُول لممْ نَقُْص عَيك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون لنا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 إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيْلًا لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبِدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ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 فَأَمَّا الَّذِينَ آمنوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ في الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا وإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حر الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم